وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آ ل ه ة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهم يخلقون ولا يملكون ل أ ن ف س ه م ضرا ولا نفعا ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا إ ن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 وقالوا ما لهذا الرسول ي أ ك ل الطعام ويمشي في الاسواق, ويمشي في الأسواق لولا أ ن ز ل إ ل ي ه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى إ ل ي ه كنز أ و تكون له جنه ي أ ك ل منها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 بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا اذا راتهم من مكان بعيد, من مكان بعيد سمعوا لها تغيما وزفيرا وإذا قل اذلك خير عن جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا و و ي موسوعه يحشرهم من دون الله فيقول النابلسي للعلوم الاسلاميه أن نتخذ من حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا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 وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استثمروا في انفسهم وعتوا ع ت و كبيرا يوم ي ع و ن الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حذرا م ح ج و ر ا وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه فجعلنا اباء منثورا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة يومئذ خير مستقرا و أ ح س ن مقيلا يتشقق السماء بالغمام بالغمام ونزل الملائكه ت ن ط ي ل ا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا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 فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آ ي ة واعتدنا للظالمين عذابا أ ل ي م ا و ع ا د و ا وثمود و أ ص ح ا ب الرس وقرونا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 اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبغنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل, بل هم أضل سبيلا الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا؟, لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه اليه و موسوعه النابلسي ل ل ب ا س و ا ل ن و م س ب الاسلاميه و د اسماء ر و ه الله ذ ي أ س ا ل ا ح س ن ا ل ن ح ي به ب ل د ة ميتا ب ل د ة ميته ونسقيه مما خلقنا أ ن ع ا م واناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ف ا ب ا أ ك ث ر الناس إ ل ا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل ق ر ي ة نذيرا فلا تطع ا ك ا ف ر ي ن وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فراسه وهذا منح عجاد وجعل ََََ بينهما َََُْ برزقا ََ وحجرا َِ محجورا ًُ وهو ََُ الذي َِّ خلق َََ من َِ الماء َِْ بشرا ًََ من َِ الماء َِْ بشرا ًََ ف َ د َ ع َ ل ه نسبا َ وصهرا َِ وكان َََ ربك ََُّ قديرا ًَِ ويعبدون َََُُْ من ِْ دون ُِ الله َِّ ما َ لا َ ينفعهم ُُْ ولا ََ يضرهم َُُْ وكان َََ الكافر َْ على ربه ظهيرا وما ارسلناك إ ل ا مبشرا ونذيرا قل ما أ س أ ل ك م عليه من أ د ر الا من شاء أ ن ي ت ق ذ إ ل ى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت و س ف ح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا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 تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خ ي ف ة لمن أ ر ا د ان يذكر أ و أ ر ا د شكورا وعباد ا ل ر ح م ن الذين ي م ش و ن ع ل ى ا ل أ ر ض ه و ن ا وإذا خ ط ب ه م ا ل ج ا ه ل و ن ق الاسلاميه و ا ا و ل ذ ن يبيتون ب ل ر م وقياما سجدا والذين يقولون ربنا اصرف يقولون عنا وكان و ذلك ا بين ق موسوعه ا ا لا ل ذ ي ي ن د ن م ا ل ل ل النابلسي آخر و ا ي ق ت و و ل ي ق ن ف ا ل ت حرم ا ل ل ه إ ل و م الاسلاميه ح ق و ل يذنون ي ومن ف ذلك ض ا ع ف ل اسماء ل ب ي و الله الحسنى م ة و ي خ د فيه موسوعه ا النابلسي رحيما و ت و ع م صالحا ف إ ن ت و ب إي ل ل ه متابا و ا ل ذ ي ي ن لا ش ه د و م ا ل ز و ر ا إذا مروا ب ا ل ل غ و و م ر ا ك ر ا م ي ه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 اولئك يجزون الغرفه بما, بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها ح س ن ة مستقره ومقاما قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما